القاء غدا في المسجد الأقصى نصلي ساعة العصر نداء واحد لله يجمعهم من الأقصى إداء واحد لله يدفعهم إلى الأقصى بلا خوف ولا حذر وهل يخشى لقاء الموت من تارو وكل قلوبهم عزم وإيمان وإصرار وفي أعماقهم صوت ينادي نحن أحرار لنا مثل الوراء في العيش آمال وأوطار بين أكفنا خيل وطوفان من الحجر لبيك يا أقصى فهذا يومنا لبيك يا أقصى فهذا يومنا حصريا على أناشد Nie wiem, او to jest dziecko, ale nie wiem, czy to ستشهدون أن ان باق لنا عنوانا. باق لنا عنوانا. عبد العزيز نال نال نبي ذي ليله قد حانا Wpiszemy w oparciu o